يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحفرون يطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتريه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها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 وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك عَلَيْنَا علينا قَالَ قال مَاكِثُونَ ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرا ونجواه بلى ورسلنا فَأَلَّ أَوَّلَ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرُهُمْ هُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ حَتَّىٰ يلاقوا يومهم الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم